بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم تتبلي ونكيا ربين كينا سبحانه وتعالى طلب الدان الرتيغل طلب ربين كينا ودولكوينه همنيه هنجيسن ربين كينا سبحانه وتعالى يروجئ بريداج رمضانا كنا نوفدو يروجئ رمضانا كنا قوهامتي احكام برولة نوفقاه خيري نوفدية جتولة ji ramadhana kana keessa rabbinkeena subhanahu wa ta'ala wintota gurguddo nuufken duradursu quraana gadin ubuu seji ramadhana kana keessa akkatuma ji ramadhana kana keessa kurnan duma nuugo de kurnan jabdu kurnan jabdu sanakeessa halkanta katta ji akuma chaaltu nuu ka hi rabbinkeen halkanta nakessa wahedi dalaga junu barbaache erga quraana qaraane wansila barbaache hujjenne je ne qasma هل قر رمضانا يو كاني هلقن اشور اواخرتنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قجيلان عبادات جبات قجيلان ربي كراتن صحابه يثاني كيسه صحابون ني هدون هلقنتنا قجيلان رسول ربي وجنجرا كده صحابه الرسولا hal kantana ma jennajani rasulallahi gafa ketsattu aisha ngafa te rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hal qalilatu qadri yo arga ya rasulallahi ma jajjani tene rasulallahi nagafa te jettu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aishati manwanisin jettu duai zin karattu sibarsi sara rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ji a ramadhana kana ketsa khairi dalaganni leilatul qadri tanaketsa ni kajela majjura du'a in suni maliyo jattan rasuluke sallallahu alayhi wa sallam aisha bar fi sunijiran aisha nuta asda barteejirti hadisa sahihati maljitti du'a in suni ya rabbi innaka afuw tuhibbu al afwa ati irana ma tara irana ma tawjala ta fa'fu an jadi khadad doya a isha do rasulike ni si bersi sanjettu du'a in tum ba guddaqab namni dilin na hunda akke ni jadeddi bakanggahuni kesattu yiro amma kanani ulfata jettu kuni ndogoggo gudda ndogoggo gartani jahannamittinama galfitahun nimal wa ana kana kana rabbike na kadajtun nubarbakit taubatun nubarbakit ta rabbidebu nubarbakit allahumma innaka afun يا ربي اتركنا ما دبر على يا ربي ارنا ودبر جنني ربي كين قرايتو نبربا كتهجتو دعائنتون كيس اييولالن اكاتيوالالن غباب دعاكيتي سي ديره دا كيتي سي بالدا اللهم منك عفوا انت من تحب العفو يا ربي اتركنا ما دبر جعلت اتركنا ما دبر يوروبيرو ليه كاداشون بارباكيدار كيساتو يوروبا ريدو سنه كاداشون بارباكي ديتو رابين كينا يوروب كيسو وانو كادانولينوتي هيمتيننجيرا اكاتا رودي كادانولينوتي هيمجرا عربا رسول الله ايراتجيچو رسولي كينا باديتينون ديفي رسولي كينا صلى الله عليه وسلم وانغاري وانتاي هوندا يفيتو امته اسانيتي الاماني دبرنجيتو وان بدوليه هوندا يفيتو امته إِرَّا دِنِّينَنِ إِرَّا بَقَتْلَى جِلَنِيتٍ نِنْجِرًا رَسُولُّكِينَ صلى الله عليه وسلم كان أفجيتك وأنهم ديروا أدان نوباثا حتى دعائها القليلة القدري كأن اللينوه من نجرًا يوها القنسا أرقى ما يجعل جنانين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنه يا ربي أترن ما دبرتا إترن ما دبر جالتا يرنادى بريجه ديتي كالاتو جاني عائشة بري سنجي رسولكنا صلى الله عليه وسلم نلئ اكسمتيها قدن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربي لنا هذا دليتينه تترتنه حديثو فدورت للربي والخير نحاتازو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته